لا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِنْ نَطَقْتَ بِالْحَقِّ وَمَا أَنْتَ بِمُصِيبٍ مِّنَ الْقَائِلِينَ ولا إثوال إن نوال وَلَا أَبْرَنَ إِن أَقْوَتُهُ إِنَّ عَلَانِثَ إِنَّ وَلَمَّا مَرَّكَ أَي What's the dream of loss? In the world. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا there